أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فَمَا فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَفَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِذَالَ فِي الحج وما تف قالوا من خير يا علم الله واتزوا فإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ واتقوني يا أولي الألباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبته فضلا فَإِذَا أَفَضْتُم مِنَ الْعَرَفَاتِ فَذَكُورُ اللَّهِ, فاذكروا الله مش عار الحرام وذكرك ما أذكم وإن كنتم من قبله لا من الضال ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق الله العظيم